الزمن معنا ولكن ما لها معنا تغير كل شيء فيها غيبة لو تجمعنا أغفر أزما معنا ولكن ما لها معنا تغير كل شيء فيها غريبة لو تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم أصرنا حق بعضنا هم وتعوتنا في كل ليلة على درب الزعل التمطر الملاحبا وكل شايل بجمها ويظهر للملا حبا ولحد حسب الباكر ولحد حسب الباكر شنو رد على رب شو لجمعنا تبدلنا و الغم و صرنا حكب عظناها تعودنا في كل ليله على درب الزعل سنا حي حلوه على الفي من شمس على الفي او شره تبدلنا ولبسنا الغم وصرنا حق بعضنا هم تعودنا في كل ليلة على درب الزعل نلتم ترانا يزعل فيها مدام النبحة فيها تنحى عن حياة الناس تنحى عن حياة الناس وهاجر من النار. لو تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم وصرنا حق بعضنا تعودنا في كل ليله على درب الزعل ملتم اخوتها الزمن معنا